إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَاديًّا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا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 أليما وعاد وثمود وإصحاب الرس مقرونا بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتى على القرية التي انضرت مضرة فلم يكنوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 أبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تضع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزق محجرا محجورة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيهرا نسبا وصيهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفع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 Bismillahirrahmanirrahim Basimmimti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 أو ما كانوا به يستهزئون، أو يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم، وإذ نادى ربك موسى نئ القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ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 تفينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت، وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الله اللين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتَ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 فلا سوف تعلمون لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا من قلبون إن نضم أيه أوفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرم عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَرْسَلْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَوَدٍ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَجِيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ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 الجحيم لله وقيل لهم أينما كنتم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكب فيهاهم والغافون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 جَاءَنَهُ وَمَن في فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ألا أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمين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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بضشتم بضشتم جبارين فاتقوا الله وأضيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أبعث أم لم تكن من الواعظين.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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ لِلْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنَّ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ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 إِمَّا <تصفيق> أَتْعَنَاهُمْ <تصفيق> <تصفيق>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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأحسرون وإن كلا تلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله نار منها بخبر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 فَلَمَآ رَأَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى لَا تَخَافِ إِنِّي لَا يَخَافُ لدي الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَهُ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخَلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَأْخُرُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ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 ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فأضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 وَتَفَقَّدَ الطير فقال ما لي لا أرى أَمْ أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحض به وجئتك من سبأ بنبأ يقين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 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وهم صاغرون.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 إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَن تُمْقَمُ تَجْهَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ İyyâka na'budu ve iyyâka nasta'in İhdina الصirad almustakim صirad الذين an'amta alayhim غير المغضوب alayhim ولا Allah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin vel hamdulillahi rabbil alamin lillahi taala el fatiha <Sessizlik> Muhterem kardeşlerim 2 adet Tilavet secresi yapılacak.